هي الوحيدة التي نزفت من أجل دموعها. هي الوحيدة التي نزفت من أجل دموعها. حتى تعرف كيف أن الأم غاية الحنان وغاية الروعة وغاية العطاء. ووصينا الإنسان بوالديه حملة أمه وهنا على وهن.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 حتى إذا بلغ عشرته وبلغ أربعين سنة، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي.